وَمُنَزِّلُ الآيَاتِ إِلَهَنَا وَخَالِقُنَا وَرَازِقُنَا وَلَيْسَ لَنَا رَبٌّ سِوَاكَ اللَّهُمَّ مَنَّعْنَا وَارْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الذي رفعت مكانه وأيت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه